غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البلطيق مسلم كريستيان دايالوج تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جميعا أسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين والسامعين وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم الله عز وجل أن من حضر مجلسنا وسمع كلامنا من الموحدين أن يغفر له أجمعين وأن يزيده علما وهدى وتقوى وإيمانا الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والبارئ المصور والجبار الرافع والقهار المانع والملك الصفوح والوهاب المنوح والرحمن الرؤوف والحنان العطوف مالك الذوائب والنواصي ومسطائع والعواصي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القرآن فجزاه الله خيرا أمته ما بعد ايها الاخوه الأحيان الآن فاليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر ضع فكرتها وأشرف عليها الأخوان الكريمان الأخ الطيب المبارك الأخ علي فوزي والأخ الطيب المبارك الأخ الرائع وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الفكرة وان يجعل من ساهم فيها في موازين ومن سمعها في موازين حسناته يوم القيامة انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد ايها الاخوه الاحباب فاني واخوكم المبارك الطيب الدكتور تيتو اذ نتوجه اليكم جميعا بالشكر العميم والخير العظيم والدعاء الرفيع أن يبارك فيكم وفي الوقت الذي أو في أوقاتكم الذي تجمعتم فيها فيما مضى من هذه الدروس سلسلة النبوة في القرآن الكريم والكتب الأخرى فأسهم الله عز وجل أن يبارك فيكم ثم إخوة الأحباب نتوجه أنا وأخوكم الدكتور تيتو إلى أو بالشكر العظيم الى الاخ وسام الذي انشأ هذه الغرفة وهيئها جعل فيها عدامه فكما تعلمون ان معظم وقته في هذه الغرفة تاركا الغرفة الام التي عرفناه فيها واسأل الله عز وجل ان يبارك في الاخ الكريم المبارك المهندس مصطفى والاخ الكريم ستورم والاخ الكريم ورد والاخ الكرماء ماسي وجميع الأخوات الكريمات العتيفات على رأسهن الأخت الطيبة المباركة التي طالت غيبتها الأخت الكريمة أميات أسأل الله عز وجل أن يبارك في سمعها وبصرها وأولادها وزوجها وأهلها وبيتها وقبل أن أقدم لكم الأخ الحبيب الدكتور فيت مقدمة بسيطة ثم أسلم له اللاقة حتى ندخل موضوع ان هذا الدين وهو الدين الاسلامي ليس امرا عارضا ليس امرا عارضا يزول بزوال اسبابه او شيئا باطلا يهلك بهلاك اهله انه الحق الدين الاسلامي هو الدين الحق والحق اصل في حقيقه الحياه والباطل زبد وغثاء لا يلبث أن يزول كذلك يضرب. لما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأنثال هذا الدين وهو ينتسب إلى الحق مركوز في فطرة الخلق يدعو إلى الاستقامة ويهدي للتي هي اقوى ويحفظ النفس من الباطل وأن النفس خلقت لعبادة الله فلا تسجد لغيره ولا تذل لسواه تقي الانسان من ظلم نفسه او من ظلم غيره وفرائد الاسلام ايها الاخوه الاحباب التي جاءت من عند الله تزكي النفس وتنمي الروابط وتحفظ الحقوق وتصور القيم والاخلاق والدين الاسلامي لم يكن لحاضر الانسان فحسب بل لحاضره وماضيه ومستقبله لدنياه واخرته هذا الدين يقدم العبره من الماضي لينعم الحاضر بالتبصره والاعتبار والمستقبل بالنجاه والفوز بالنعيم المقيم والحمد لله ان حفظ الله كتابه وسنه نبيه رحمه بخلقه وتبصره لهم وهدايه لأنهما يبرهنان أن هذا الدين يعطي عطاءه لمن صدقه ولمن عمل له في دنياه واخرته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ان واقع المسلمين رغم ما هم عليه من حق اخوه الاحباب وكما رايتم كيف ان هذا الدين يقوم السلوك المنحرف في الكتب السابقه التي حرفها ورأيتم الفارق الفارق بالله عز وجل ورسله واقع المسلمين اليوم يقول إذا نسي الله من يعرفه سلط عليهم من لا يعرفه لا إله إلا الله إذا نسي الله من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ولما عرف ذلك الأولون نصرهم الله ونشروا الدين في بضع سنين لأنه لان جندهم لان محاربهم كان خلفه مجتمع طاهر مجتمع طاهر لا تفطر السنتهم عن الدعاء بنصر الله وإن الاخوه الاربعه الذين استشهدوا في معركه واحده كان من ورائهم ام تقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأل الله ان يجمعني بهم يوم القيامه ان خالدا وأبا عبيدة أمين الأمة كان من ورائهما أبو بكر وعمر وإن النصر الذي كان كان من ورائه خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم النصر مرجعه النفس النصر مرجعه النفس المنتصرة للنفس المهزومة إن يعلم الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إخوة الأخبار النصر مرجعه النفس المنتصرة للنفس المهزومة وإن القرآن الكريم في صوره لا يعرف الهزيمة لا تجد في صور القرآن الكريم صورة الهزيمة انما تجد فيها سوره الانفال سوره النصر سوره الانفال سوره النصر وهكذا كان عباد الله القائلين في اول هذه الامه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا منكم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فالحمد لله أن هدانا لإسلام وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أن هدانا إليه ودلنا عليه ويسر لنا عبادته وتوحيده قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون فالحمد لله ثم الحمد لله اولا واخرا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم سبحانه وتعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الارائيتم ان جعل الله عليكم الليله سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون والارائيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ولرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتتغوا من فضله ولعنكم تشكرون فالحمد لله وكفى بالإسلام نعمه وسلام على عباده الذين اصطفى الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتدينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولعل هذه الليلة هي آخر حلقة مع أنبياء الله ورسله في الكتاب والكتب المقدسة أو الكتب التي يزعمون أنها مقدسة ومع مع موسى عليه السلام ويعود اللاقب على الأخ الحبيب المبارك الطيب صلى الله عز وجل أن يطيبه ويطيب مجلسه ويطيب به وطيبكم بحضوره الأخ الدكتور تيتو فإليه اللاقب هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا نبدأ النهاردة مع قصة قصة موسى قصة سيدنا موسى في الكتاب المقدس وطبعا قصة سيدنا موسى لابد أن ترتبط بقصة وبالتوازي بالتوازي مع قصه سيدنا هارون اخوه فتبدا القصه يعني فيها جزء من التشابه ما بين الكتاب وما بين القران الكريم وهي مرحلة, مرحله فرعون وليه كان بيقتل أبناء الابناء بني اسرائيل ويستحي البنات والنساء لكن الكتاب المقدس لم يذكر ان فيه, فيه رؤية لفرعون ولا كان فيه السبب اللي بيقتل فيها الذكور ويستحي النساء وده موجود نبدأ من بداية قصة سيدنا موسى الجزء اللي فيه تشابه بسيط ما بين القرآن والكتاب المقدس ففي الكتاب المقدس في سفر الخروج الإصحاح الإصحاح الأول عدد 16 طبعا مفيش حد يحط النصوص أنا أنزل من عندي وقال حينما حينما تولدان تولد العبرانيات وتطهرن على الكراسي وتطهرن إن كان ابنا فاقتله وإن كان بنتا فتحيا ده كلام فرعون يقتل الأطفال الموت ويستحي البنات وكان زي ما يقول إن في المنطقة أو البلد كلها في مصر ما كانش فيه غير قابلتين القابلة هي من تساعد النساء في الولادة فكان فيه اتنين بس فبيؤلي ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك نصف بل استحيا الاولاد بل استحيا الأولاد. إذا كان القه وما أتليش ما أتلتش الأطفال الذكور ولكن قالت إن قال إنهما استحيم خوفا من الله يعني كانت القابلتين في عندهم بعض من الإيمان. فدعَ ملك مصر القابلتين وقال لهم لماذا زل فعلتما هذا الأمر وأستحييتما الأولاد فقالت القابلتين لفرعون إن النساء العبرانيات ليس ليس لسن يعني المفروض هي ليست كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن يأتيهن القابلة يعني كذبوا وقالوا إن العبرانيات دول يولد لوحدهم يعني الست العبرانيه اللي هي من بني اسرائيل بتولد لوحدها بدون مساعده القابله وما بتستناش يعني ده العذر اللي هي ايه اللي هي القابله جبت فاحسن الله الى القابلتين و و ونمى الشعب وكثر كثيرا وكان اذا قمع لهما بيوتا طيب كل ده يعني ممكن نقول ان هو فيه تشابه يعني ما بين ما ان ان فرعون التشابه ان فرعون اراد قتل الاطفال من بني اسرائيل ويستحي البنات والنساء لكن السبب ايه مفيش مش معروف طيب ازاي وصل ازاي وصل برده ده جزء متشابه ان موسى في الكتاب المقدس وصل وتربى في بيت فرعون وده متشابه في القرآن الكريم لكن الطريقة اللي وصل بيها فرعون إلى إلى بيروسة إلى بيت فرعون مختلفة شويه الاختلاف إن مفيش وحي إلى أم فرعون ومفيش مفيش حاجة تخلي يعني امرأة فرعون زي ما هنا الشيخ ردوان ان شاء الله حيوضح لكن الطريقة اللي وصل بها ان كان القصة بتحكي ان ابنة فرعون هي من تبنت ابنة فرعون هي من تبنت موسى عليه السلام واخدته عندها وليست امرأة فرعون بيقولك صفر التكوين الاصحاح الثاني نبدأ من من العدد اتنين بيقول ان في حبلة المرأة اللي هي بقى رأته انه حسن خباته ثلاثة اشهر يبقى ام فرعون خبته ثلاث شهور لما شافت ان هو حسن و وجميل ولما لم بعد كده ولما لم يمكنها ان تخبئه كبروا اكتر من كده يعني بعد اخذت له سقطا من البردي وظللته بال بال بالخمر والزيت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء الحلفة على حافه النهر الحلفة دي نبات كده طويل بيبقى ايه مش زي البردي ولكن ورق عامل زي زي ورق ال النبات ده الحلفة ده زي زي الارز وبعدين وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت السقط بين الحلفة فأرسلت فأرسلت أمتها وأخذت يبقى هنا اللي أخذت موسى الطفل هي ابنة فرعون وليست وليس امراه فرعون ولما فتحته رات الولد واذا هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من اولاد العبرانيين فقالت اخته لابنه فرعون هل اذهب وادعو لك امراه مرضعه من العبرانيات لترضع لك الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة ودعت ام الولد اللي هي ام موسى عليه السلام فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطيك اجرتك فاخذت المرأة الولد واطعمت وارضعته جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا يبقى اللي تبنت اللي تبنت موسى الكتاب المقدس هو ابنة فرعون وأخذته وهي التي أطلقت عليه الاسم موسى وقالت أنا وقالت إني أنتشل أنا إني أنتشلته من الماء ويكبر موسى وتويت ويكبر وبعد كده بيتتشابه في جزء آخر بيتشابه ال القصة في جزء آخر وهي إني سيدنا موسى فعلا قتل اي اي قتل رجل من المصريين واختبأ بعد كده ده جزء كمان متشابه لكن برضو القتل يعني الخطأ اللي فعله سيدنا موسى وده السبب اللي خرجه من مصر وخلاه يهرب وراح فعلا الى برضه يعني الجزء ده متشابه كله اللي خرج وراح الى مدين لكن اللي المختلف كمان نرجع لك جزء تاني مختلف وهو زواج سيدنا موسى الجزء اللي بيقول ان في القرآن الكريم زي ما هنتعرف ان كان الرجل اللي يزوج بنته لسيدنا موسى كان عنده بنتين لكن هنا في الكتاب المقدس بيقول ان هذا الرجل كان عنده سبع بنات كان عنده سبع بنات الاسحاح التالي العدد ستاشر بيقول سبع بنات وان هو حيتزوج منهم سيدنا موسى كل ده جزء متشابه يعني ما فيش اختلاف كبير والاختلافات حتى مش مش مؤثره في القصه ها و وما يعني ما عرفناش بعد كده يعني ال... ازاي... ازاي يرجع ولا ان زي ما في القران الكريم حتبين مع اخونا الحبيب الشيخ رضوان ان هو راع ال... ل... ل... لكاهن الراع ل راعلو ال ال الماشية بتاعته والأغنام وكان بيسقي له وكان بياخد الأبقرا كل ده شيء كويس وما هوش إيه ما هوش ما في اختلاف يعني نيجي بقى لي هو ح يعني الأمر الإلهي إن هو بيروح وبيكلم فرعون سفر الخروج سفر الخروج الإصحاح الثالث العدد ناخد من العدد تلأ اربع ونبدأ القصر فلا اما رأى الرب أنه ما انه ماذا لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى وقال المفروض قال يا موسى فقال ها انا ذا يبقى العليقة اللي هم بيقولوا ان الرب المسيحيين بيؤمنوا ان الرب تجسد في هذه العليقة يعني علشان يثبتوا تجسد الاله في يسوع بعد كده بيقولوا انه تجسد في وسط العليقة وانه ونو تجسد في, سوق في في النار فقال لا تقترب اليها هنا اخلع حزائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة ده كمان يعني الشيء يعتبر قريب إلى القصة اللي في القرآن الكريم بدون موضوع التجسد طبعا وموضوع موضوع إن موسى شاف الرب وجها لوجه ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله يبقى هنا الاله واقف فعلا قدام موسى وبيكلمه وجها لوجه قد وجهه ولم ينظر الى الله فقال الرب اني قد اتي اني قد رايت مزله شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل سخريتهم اني علمت اوجعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين يبقى الاله نزل وتجسد في العليقه وكان واقف قدام موسى وجها لوجه وموسى خاف ان هو ينظر اليه ها وان الاله نزل لينقذ بني اسرائيل اللي هما بيقول ان هو شعبه ويخلصهم من المزلة ومن السخر من التسخير اللي هما كانوا المصريين مسخرين بني اسرائيل ونازل ان هو ينقذهم واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسعة الى ارض تفيض لبنا وعسلا الى مكان الكنعانيين والحثيين والاموريين وبيعد ايه الاله بيعد الشعوب اللي حياخد بني اسرائيل ويرجعهم ويرجعهم عليه الان هو زى صراخ بني اسرائيل قد اتى اليه ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصري <تصفيق> كل ده يعني ان فيه شعب وإنه بيتزل وإنه مصخر كل ده ممكن إيه نقبله وان الرب نفسه ينزل بقى هنا ويتجسد ده الشيء اللي يعني, مش يعني لا يدخل عقل وإن هو يبعد سيدنا موسى ده برضو يعني الاجزاء اللي اللي نحط تحتها خطوط كتير ان الاله بيتجسد وانه بينزل يكلم شخص وانه هو نازل يبعد شخص يخرج طب لما الاله لما الاله تجسد ونزل على الارض وكان ما فيش مشكلة عنده ونازل يخلص شعبه طب ما يخلصهم ويخرجهم بدون انه يتجسد موضوع التجسد بيكون ايه يعني ذريعه بعد كده ان الـ ان الـ إن, الـ ان الاله يتجسد ويكون في صورة بشر وانه ينزل يدعو بنفسه ويخلص ويصلب ده كل ده يعني المسيحيين بيعتقدوا انه ممكن يحصل فالان هلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر فقال اني فقال إني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلته حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل انا ان اتي الى بني اسرائيل واقول لهم الهكم الهه إله آباء أقول لهم إله آباءكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم هنا بيدور على اسم الإله والمفروض أنه هو ما يعرفوش فقال الله لموسى أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم اسم الإله عندي عند اليهود اسمه أهيا أهيا الذي أهيا الكائن الذي يكون وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آباءكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور يوم ما, ما كلم موسى إلى الأبد اسمه إيه؟ اسمه يهوه يبقى الاله عمره ما يكون اسمه يسوع ها ولا عمره يكون اسمه حاجة تانية الاله اسمه يهوه ده اسم الاله اللي المفروض في الكتاب المقاد أبدا من أول سيد من عام من تاريخ سيدنا موسى المفروض إلى الأبد انه حيكون اسمه يهوه ومش حيكون له اسم تاني اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب إلهكم الرب إله آباءكم ظهر لي قائلاً إني قد افتقدتكم وما صنع بكم وما صنع بكم في مصر فقل أسعدكم من مزلة من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين التي تفيض لبنا وعسلا. طبعا بيعد بقى الشعوب اللي عيش في هذه الأرض كل ده كويس وكل ده ما فيش مشاكل ويعني يعني القصة تعتبر يعني فيها تشافر شوية لكن المفروض لا فيه موعظه ولا فيه اي حاجة نيجي الموضوع المعاد مع السحرة المعاد مع السحرة وايه اللي حصل وازاي تم اللقاء بينه وبين السحرة وبين فرعون السحرة اللي عملوا اللي عمل اللي اللي الموعد لما كان بي يعني سيدنا موسى بيثبت انه رسول ده موجود في القرآن الكريم لكن هنا في حاجة تانية ان, إن اللي المبارزة ما بين السحراء وما بين سيدنا موسى إن عشان يثبت ان هو رسول من عند الله ان السحراء صلتوا على أرض ان سيدنا موسى والسحراء صلتوا على أرض مصر الضفادع والجارات الضفادع والجراد والجراد والدفادع غطوا كل أرض مصر بطريقة يعني ما عرفش طريق أفلام الخيال العلمي ولا إيه يعني مش عارف إزاي الضفادع تغطي أرض يعني وما يعني ما تكون كل الناس تشوف هذا السحر كل الناس تشوف هذا السحر نرجع مرة اخرى لقصة سيدنا موسى في سفر التكوين الاسحاح السادس العدد العدد عشر ثم تكلم الرب موسى قائلا اذهب ادخل قل فرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه فتكلم موسى امام الرب قائلا هو زى بني اسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر هؤلاء رؤساء بيوت ابائهم بنوا راوبين بكر إسرائيل اللي هم أسميهم الغريبة دي كل دي اسماء بني اسرائيل المفروض الاسباط الاثناشر اللي كانوا دخلوا دخلوا مع سيدنا يوسف في الاصحاح في الاصحاح السابع فقال الرب لموسى انظر اني جعلتك الهًا لفرعون وهارون اخوك يكون نبيا انت تتكلم انت تتكلم بكل ما امرك وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارض كل ده يا اخويا كلام ده جزء متشابه كتير مع ايه قصة سيدنا موسى في القرآن لكن ال ال الحاجة الغريبة جدا ان العصايا العصا اللي كان بيستخدمها سيدنا موسى بينها بين الكتاب المقدس وما بين القرآن الكريم نجد ان العصا مع سيدنا موسى المفروض ان هي العصا اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها المعجزة العصايا دي بتتنقل شوية ما بين موسى وما بين فرعون. يعني العصاية ما نعرفش بتاعت مين أصلاً. العصا اللي كانت اللي كانت في قصة سيدنا موسى في اللي احنا نعرفها كلنا. العصاية كانت في الكتاب المقدس بتتنقل ما بين شوية في إيده هارون وفي شوية في إيده موسى. فكل واحد بيعملها بيعمل بها بيعمل معجزات شوي. ده موجود في في الكتاب المقدس. يعني كل واحد شوية ايه اديني العصاية اعمل بها معطاية من بعض كأن العصاية هي اللي فيها, اللي, يعني فيها اللي فيها السر مش قدرة الله سبحانه وتعالى نيجي للجزء الاهم بقى الجزء اللي مش هنلاقيه في اي كتاب تاني ابدا وقصة سيدنا موسى مش هنلاقيها غير في الجزء ده مش هنلاقيه غير في الكتاب المقدس فقط إن الأنبياء يكفرون إن الأنبياء يكفرون الكفر اللي في اللي عند اللي يعني الأنبياء شيء غريب جدا إن أنبياء الكتاب المقدس يعني مش عارف هل الكفر من ضمن الرسالة أو إن الكفر من من صفات الأنبياء مش ده الجزء الغريب يعني شفنا إن سليمان في آخر حياته بيميل قلبه وبيكفر بعد ما يوصل الرسالة هنا كمان إن النبي بيكفر وبيرتد عن الدعوة بل انه بالعكس بيصنع يصنع للشعب بتاعه اللي هو يعني المفروض الرب يكلمه علشان يخرجه من السخرية ويحرره ويعبده وي بعد كده الاله اللي اسمه يهوه او اهيى الذي اهيى هنلاقي ان هنا اه هارون بيصنع لبني اسرائيل بيصنع له دي العجل الذهب وبيقول لهم ان ده هو الاله بتاعكم وبيأمرهم ان هو ان هم يعبدوا نشوف هنا في صفر التكوين صفر التكوين اصحاح 2 صفه قصدي سفر اسف سفر الخروج الاصحاح 32 ونقرأ من اول العدد 2 شوفوا نشوف هارون بقى بيعمل ايه لبني اسرائيل بيقول لهم فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها وقتوا بها فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون فاخذ ذلك من ايديهم وصور بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا ها ففقالوا هذه آلها يا إسرائيل التي أصعدتك من الأرض فلما نظر هارون بنى مزبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب يبقى هنا النبي الرسول هارون هو اللي بياخد الذهب اللي طبعا الذهب ده من سرقة موسى وقال له إن أنت تخلي كل واحد يستلف من جاره ولأي واحدة تستلف من جارها حلي وتهربوا به بي. الإله بيأمر بني إسرائيل بالسرقة الإله أمر بني إسرائيل أن هما يسرقوا المصريين كل واحد من بني إسرائيل عنده جار يروح يقول له ادي سلفني الـ الـ سلفني الـ الأوالي النحاسية و والنساء يروحوا يسرقوا الحلي من النساء المصريات ويهربوا بيها اه الحلي ويهربوا بيها ويخرجوا من مصر بعد ما يسرقوا المصريين ده امر الهي يامر بالسرقه وبعد كده طبعا ما نستغربش ان النبي نفسه هاي الذهب ده والحلي ويسبكه ويعمله عجل ويقول لهم ده الإله بتاعكم ده اعبدوا بعد كده ده هارون عمل العجل وامرهم ان هم يعبدوا طب ايه اللي عملوا بقى ايه اللي عملوا موسى نفسه اللي عملوا موسى بعد ما يعني اخد الوصايا المفروض من من الرب على الجبل وتلقى الرسالة نجد ان موسى بعد كده نيجي بقى لموسى عليه السلام وايه اللي عمله بعد ما تلقى المفروض الرسالة نشوف ازاي هذا النبي اللي المفروض الكتاب المقدس بيقول انه سمع الرب وتكلم معاه وانه شافه وانه تجسد وكلمه ها؟ بيكلم الاله بعد كده ازاي بيكلم الاله بعد كده ازاي هذا الرسول بي بيتحدث مع الاله والمفروض ان هو بيناجيه ويخاطبه نشوف ازاي بيكلمه بي في صفر الخروج الإصحاح 5 العدد من 22 إلى 24 فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أساءت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني فإنه منذ لم بإسمك أساء إلي هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك الإله بيسيء والنبي بيكلمه بهذه الطريقة ها وبعد كده كمان بي بي يعني الرسول النبي بيوبخ الإله النبي يوبخ الإله ويقول له في سفر في سفر التكوين في سفر الخروج صح 11 عدد 11 فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليك بيتبرأ من من النبوه ويعني متضايق من ان الاله كلفه هذا التكليف وبعد كده بي النبي المساعد له بي بيصنع لاجله نفسه وبيامرها من يعني المفروض اللي هو بيقدمها الكتاب ده ان النبي ممكن يكلم الاله بهذه الطريقه ان ان النبي ممكن يدفر ويصنع صنم صنم من ال من الذهب ويؤمر ويؤمر ال ويؤمر الشعب ان هم يسجدوا له وبيبني معبد وبيقيم عيد لاجل اللي هم عبدوه الكتاب المقدس عن انبياء اثنين من الانبياء هم هارون وموسى زي ما هم موجودين في الكتاب المقدس ومفيش اي عظه ومفيش اي موعظه يعني من ال من, ال من من ذكر القصه بل ان بالعكس موسى بعد ما ياخد الالواح المفروض اللي هو اخذ في اخذ الوصايا الالواح اللي المفروض انها مكتوبة مكتوبه بيد الرب نفسه ها وبي الرساله وبيقول للاله ليه وضعت ثقل هذا الشعب علي وليه بتسيء إلى عبدك يعني بيعترف بالعبودية لكن بيقول للإله انه أساء إليه وأنه هو كلفه بحاجه يعني بشيء ما لا يعني لا يستطيع القيام به دي هي قصة موسى وهارون في الكتاب المقدس من من, من أعماق صحيقة من أعماق صحيقة سوف نحلق في سماء القرآن الكريم فعلى كل الأحوى والضيوف الموجودين معنا ربط الأحزمة والاستعداد للتحليق مع قائد قائد الطائرة القصص القصص الأنبياء الإسلام اللي في الإسلام وفي القرآن الكريم ونعرف ايه بالضبط وجه الاختلاف ما بين الكتاب المقدس وما بين القرآن الكريم ونسمع من اخونا الشيخ رضوان ونشوف العبرة والموعزة من قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون في القرآن الكريم طيب تفضل معك المايك يا شيخ رضوان ونسمع قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون من القران الكريم ونشوف كم مره وفي كم سوره كرم الله سيدنا موسى وسيدنا هارون والوصف الحقيقي لموسى وهارون عليهم السلام ومعك المايكة شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هذا كما يقال من سوء الحظ مفوه أو يتولى ذكر سلسلة الانحطاط الذي وصلت إليه الكتب السابقة في ذكرهم لانبياء الله ورسله وما هذا إلا من أقدر الله عز وجل فيعني ما علينا الآن إلا ل نقارن بين كتاب الله عز وجل في تناوله لأنبياء الله ورسله الذي محى عنهم كل عار ألسقوه أو ألسقه اليهود والنصارى بهم ونرفع بذكرهم هاماتنا وانفسنا ومرؤاتنا نعيش مع كتاب الله عز وجل في ذكره لموسى ونحن نعيش إخوة الأحباب نعيش سويا هذه الليلة الحلقة الأخيرة من مقارنة انبياء الله ورسله في القرآن الكريم والتوراة المحرفة نتكلم عن موسى وكأنما القرآن الكريم كأنما القرآن الكريم جاء لذكر موسى سبحان الله في القرآن الكريم إخوة الأحباب قلنا كأنما جاء لذكر موسى فى عدد المرات التي ذكر فيها موسى خمس وثلاثين بعد المئة مئة وخمس وثلاثين مرة يذكر فيها اسم موسى في كتاب الله في ثلاثين ومئة آية مئة وثلاثين آية واستغرق ذكر موسى في كتاب الله في أربع وثلاثين صورة في أربع وثلاثين صورة منظر إخوة الأحباب عدد المرات التي ذكر فيها موسى مائة وخمس وثلاثين مرة عدد الآيات مائة وثلاثون مرة واستغرق ذكر موسى في كتاب الله في أربع وثلاثين صورة في البقره وآل عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس وهود وابراهيم والاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والسجدة والاحزاب والصافات وغافر وفصلت والشوره والزخرف والاحقاف والذاريات والنجم والصف والنازعات والاعلى كلها ذكرك موسى. كل هذه الصور ذكر فيها اسم موسى وأما هارون عليه السلام فعدد المرات التي ذكر فيها أربعة عشر مره في أربعة عشر ايه في عشر صور لان هارون ملتصق بموسى عليه السلام لكن هذه الاشياء التي ذكرها القران مصرحا نعم اي والله مصرحا به او عدد المرات التي ذكر فيها هاهون اربعة عشر مرة في اربعة عشر اية في عشر صور البقرة والنساء والانعام ومريم وطه والمؤمنون والفرقان والشعراء والقصص والصافات اخوة الاحباد ان قصة موسى عليه السلام هي أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن الكريم سواء كان هذا القرآن مكيا أو مدنيا سواء كان هذا القرآن مكيا أو مدنيا قلنا إن قصة النبي موسى عليه السلام هي أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن سواء كان مكيا أو مدنيا ولعل سائل يسأل ما الحكمة التي تنفع المسلمين الماضين والحاضرين من الحديث القرآني المتصل بقصة بني إسرائيل وموسى نقول وبالله التوفيق إن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بل وفي الجزيرة العربية كلها فقد كان اليهود حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم الاول لهجره النبي عليه الصلاه والسلام فهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين اول حركه نفاق ظهرت من اليهود وامدوا المنافقين بوسائل الكيد لهذه العقيده المسلمه وللمسلمين معا الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لأن أخرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانهم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا فقرا محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون واليهود إخوة الأحباب هم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة وهم الذين تولوا الإشاعات والدس والكيد والشبهات والشكوك في هذه الأمة وقال الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ود كثير من أهل الكتاب اهل الكتاب نقصد له اليهود ود كثير من أهل الْكِتَابِ الكتاب لن يردونكم من بعد كُفَّارًا كفارا حسدا من عند مِنْ من بعد ما تبينت قل يا الْكِتَابِ الكتاب هل تنقمون منا إلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ بالله وما أنزل إلينا وَمَا وما مِنْ من قبل وأن أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فاسقون وقد علم الله سبحانه وتعالى أن اليهود سيكونون عليهم لعائن ربنا المعبود سيكونون اعداء هذه الامه في تاريخها كله فعرض الله لهذه الامه امرهم كله مكشوفا حتى يحتاط منهم والحكمة التي تنفع المسلمين من الحديث القرآن المتصل بقصة بني اسرائيل انهم اخر انهم اصحاب اخر دين قبل الاسلام والمسيحية او النصرانية ما هي والمسيحية ما هي الا اكمال فوقعت فيهم الانحرافات في الاعتقاد وظهر فيهم نقد لمواثيق الله فاقتضى هذا ان تلم الامه الاسلاميه وهي وارثة الرسالات وحاضنه العقائد بجملتها ان تلم بتاريخ القوم ومزالقهم وانحرافاتهم حتى يحضروهم ونحن اخوه الاحزاب نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله ونحبهم ونصلي عليهم ونقتدي بهم وننزههم عن كل نقص وظلم وشائبة لا فرق عندنا بين أحد منهم ونعتقد أننا أولى بهؤلاء من الأنبياء أولى بالأنبياء من بني إسرائيل نحن أولى بالأنبياء من بني إسرائيل كما علمنا نبينا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم كما ثبت عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعه له اعطى بها شيئا كرهه ولم يرضى فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر فسمعه رجل من الانصار فلطم وجهه ثم قال له تقول والذي اصطفى موسى على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي الصوت إخوة الصوت قال فذهب اليهودي والحديث عند مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فلان لا وجهي فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم للانصاري لما لطمت وجهه فقال يا رسول الله قال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر وانت بين اظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب على وجهه ثم قال لا تفضلوا لا تفضلوا بين انبياء الله فانه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول, ما أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بسعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس, من يونس ابن متى عليه السلام يعني لا تفضل نبيا على نبي نعم نحن أولى بموسى منهم نحن أولى بموسى من اليهود نحن المسلمون أولى بموسى من اليهود لأننا نحن نعرف قيمته نحن في كتابنا في القرآن أعطاه القرآن حقه فنحن أولى به في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه نعم نحن أحق بموسى منهم شعارنا الدائم وعقيدتنا راسخة يعتقدها المسلمون يعتبرون انفسهم اولى بانبياء الله من بني اسرائيل من اليهود انفسهم ونعتقد ان كل من انكر نبوه احد او انتقص احدا من هؤلاء الانبياء او من بغض احدا من هؤلاء الانبياء او ذم احدا من هؤلاء الانبياء فقد أنكر نبوة الأنبياء وهو كافر بالإجماع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين هذا مهين والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ومع قصة موسى عليه السلام نرفع بها هاماتنا ونعلي بها شيمنا ومرؤاتنا قصة موسى عليه السلام في كتاب الله الذي أعطاه حقه لنبي اختاره الله ليكون من, من اولي العزم من الرسل من حيث قوته وصراحته وغضبه لله وحبه في الله وغضبه لمن عاداه كما يصور القرآن الكريم في نفس اللحظة حياة الذل والمهانة التي عاشها بني إسرائيل إخوة الأحباب موسى ولد في زمن فرعون الجبار الذي كان يصبعف طائفة من بني إسرائيل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وموسى يُذكِّر قومه بنعمة الله إذ أنقذهم الله به. قال: وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وقال: وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وتجمع أوائل سوره القصص هذا كله لتذكر صفات حكمة العون وهي نفسها صفات كل حكم وحاكم جاهلي جائر ظالم متكبر ولتتبين كيف أن فرعون يريد أن يقتل في بني إسرائيل النخوة والعزه والكرامة والرجوله ليعيشوا في حياه الذل والهوان والعبوديه وشاءت قدره الله واراده الله في هذا الجو المشؤوم ان يولد موسى وان ينجو من قتل فرعون بقدره الله ليحفظ موسى على ليحفظ موسى على عين الله سبحانه وتعالى من ياخذه سبحان المقاد سبحان الله مقدر المقادير فرعون يأمر بقتل كل مولود لانه رأى رؤية انه سيلد في هذا الوقت مولود سيكون سببا في زوال ملكه فامر بقتل كل مولود ذكر وسبحان الله مقدر الاقدار بعلمه مقدر الاقدار بعلمه ومقدر الاقدار بحكمته من يأخذ موسى اهل فرعون آل فرعون موسى يتربى في قصر فرعون وأن الله العلي القادر قد أذن لهذه الطائفة المستضعفة المهانة أن ترتفع من حمأة الذل من حمأة الذل والمسكنة والمهانة إلى مقام العزة والرفعة والكرامة وأن يلحق الذل والصغار بفرعون وهامان وجنودهما وقومهما واسمع إلى آياته. الله وهي تتلى ذلك الكلام العجيب نكل عليك من نبا موسى وفرعون بها إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين واسمع ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمتن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اسمع إلى ولادة موسى واوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ما أجمل هذا الكلام إخوة الاحباب ما أجمل هذا الأسلوب إخوة الأحباب ما له هذا الكلام الصابر من كتاب الله اخوتي الاحباب وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم امران ولا تخافي ولا تحزني نهيان الا ردوه اليك وجاعلوه من المسلمين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه رق قلب امرأة فرعون على ذلك الوليد الصغير وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا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 ولكن أكثرهم لا يعلمون موسى في حضن أمه موسى في حضن أمه ودعوة للتأمل تأمل معي أخي الحبيب ندعوك للتأمل مع هذه الآيات البينات الواضحات لترى فيها العجب العجاب أمام قدرة رب الأرض والسماوات يا لها من مشاهد قدرة يا لها من مشاهد قدرة الأم الملتاعة الخائفة على وليدها من جواسيس فرعون وهم يبحثون عن كل مولود من بني إسرائيل ليذبحوه سبحان الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إذا خفت إذا خفت عليه من بطش فرعون فإن أمواج البحر سترعاه وتحفظه أرأيتم موج البحر ورعى طفلا وليدا وهو في مهده في تابوتك سبحان الله سبحان الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين إذا خذت من بطش فرعون فإن أمواج البحر سترعاه وتحفظه ضعيه في التابوت ضعيه في التابوت اذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت اقذفيه اقم إلى حماية الله وحفظه يأخذه الله من يأخذه عدو لي وعدو الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني سبحان الله وما يعلم جنود ربك الا هو الذين ادوا مهمتهم من جنود ربك وقاموا بواجبهم التابوت الذي ضم موسى واليوم الذي حمل موسى وقلب امراه فرعون الذي رق لموسى باخذ موسى نعم فرعون نفسه الذي وافق على ابقاء موسى عنده قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون تلك المرأة امرأة فرعون التي أراد الله لها الخير برعايتها لموسى جعلها الله سيدة نساء زمانها وقرنها بمريم ابنة عمران حين ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ثم قرنها بمريم ابنه عمران التي احصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات الله وكتبه وكانت من القانتين واخت موسى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 ولتعلم ان وعد الله حق ندعوك اخى السامع لتعرف ان ما اراده الله كان وان كل من واجه الله وحاربه مهزوم وان من كان مع الله سخر الله له الاسباب وانظروا الى تقديم القران لقصه موسى ما اجمل هذا التقديم لم يدخل القران الكريم في قصه موسى مباشره انما قدم لهذه القصه ليجهز قلبك حينما تدخل على موسى وتستمر صور القران الكريم في مشاهد متتاليه من حياه موسى حيث يشب ويكبر يكبر في بيت فرعون ويضيق ذرعا بالظلم الواقع على قومه من بني اسرائيل خرج موسى من قصره على حين غفلة ليتصل بقومه في المدينة وبينما يسير موسى تعلم اخوه الاحباب انه لا يصبر على ظلم موسى أولي العزم من اولي العزم من الرسل لا يصبر على ظلم ولا يخنع الافتكانة ولا يرضى بظلم هذا نبي الله موسى الذي صوره القرآن الكريم يسير في المدينة فيجد رجلا من قوم فرعون يقتتل مع رجل من قومه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ما أراد قتل الرجل لكن القوة التي وهبها الله لموسى هي التي كانت سببا في قتل ذلك الرجل لما استغاثه الرجل الذي من شيعته ما صبر على ذل ولا ضعف وكذه لمسه فقضى عليه ثم ماذا مكر آل فرعون ليقتضوا عليه ويقتلوه ويأتي نصر الله يأتي جند من جنود الله جاءه رجل مؤمن من, من آل فرعون ليخبر موسى بما بيته له القوم ونصحه بالخروج فيخرج متوجها إلى مدين من مصر إلى مدين في الرحله الأولى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وقال, وقال رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي والعجب إخوة الأحباب أن الطورات كما قال اخونا الدكتور فيتو لم بذكري بذكر لآل فرعون هذا الرجل موسى يدخل مديان بعد طول مشقة وتعب يدخل مديان قال تعالى فلما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عسى عسى رجاء أن يهديني ربي سواء السبيل موسى إخوة الأحباب كعادته في الشهامة والرجولة والمروءة يتحرك لمصرة ضعيفتين ويخدم ضعيفتين لما به من شهامه ورجوله ومروءه واسمع ذلك المشهد ذلك المشهد المهيب ولما ورد ما امديا لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد ولما ورد مادما امديا وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى تا يصدر الرعاء ضعيفتين ضعيفتين تنتظر حتى يمشي السقاه لا مروءه عندهم ولا كرامه لو ان فيهم رجلا لثق لهما لكن على البئر صخره عظيمه اذا صدرت رواكبهم روائا يضع الصخره مجموعة من الرجال يضع الصخرة على فم البئر حتى لا تستفيد البنتين الضعيفتين ومواشي البنتين تشرب من حواثر من أماكن حواثر الإدل وجد من دونه مرأتين تدودان قال ما خبكما قالتا تنا نسكح يصدر الرعاء وانظر أخي الحديد إلى عظمة القرآن وفر على موسى السؤال لأنهما أهل عفة ومنال ما انتظر حتى يقول لهم موسى أين أخوكم أين أبوكم ما انتظر السؤال الذي يلي ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء ثم اجابه بسؤال لم يسال حتى لا يطيل الكلام وابونا شيخ كبير هذا الذي اخرجنا ليس معنا الا اب شيخ كبير وابونا شيخ كبير لا اله الا الله فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير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 نحن أمام مشهد الفتاة النقية التقية الطاهرة الورعة العفيفة الصالحة الوقورة قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي لأنه رفع الصخرة بمفرده لما سقى لهما رفع الصخرة التي كان يرفعها الرجال مجموعة الرجال رفعها بنفسه الأمين الأمين ما رضي أن تسير البنتان أمامه فلربما يكشف الريح من ساقها قال أقدمكما ودلان ودلاني الطريق بحجر تلقيانه أمين أمين. هذا هو موسى هذا هو موسى وهؤلاء انبياء الله لا جنات ولا جنات محارم ولا شرخمر ولا سراب ولا كفره كبر كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا جاء القران ليمحو العار الذي الصقه به هؤلاء الـ الـ هؤلاء القتلة الفشلة الأحساء الذين لا يستحيون من الله ولا من عباد الله اليهود والنصارى الذين ألقوا بانبياء الله ورسله ما لا يستح ما يستح الإنسان أن به إن خير من استأجر مرت القوي الأمين لكن فرق كبير فراسة الأب الشيخ الكبير في ذلك الشاب فراسة الإيمان الذي وجده على وجهه فراسة الأمانة فراسة القوة يقول إني أريد أن أنجحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج تأجرني ثماني حجج نعم المهر إخوة الأحباب نعمل مهر إخوة الأحباب فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق علي ستجدني إن شاء الله من الصالحين يما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وينتهي الأجل المضروب والأمد الموعود ويتحرك بعد الأجل يتحرك موسى بزوجته إلى مصر وفي الطريق الموحشة القفرة سيناء وفي البرد الشديد ولا بلا فيها رجال ومرحراء ليس فيها إلا موسى وزوجته ولذلك يعبر هذا القرآن بهذا التعبير العجيب لترى فيه الوحشة التي كانت في موسى يقول الله عز وجل يقول قال لأهله امكثوا إني انست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون وقال وهل أتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهله امكثوا إني انست نارا إني آنست نارا ظن أن هذه النار لا يشعلها إلا إلا الرجال، وهذه عادة العرب إخوة الأحباب، أنهم كانوا يشعلون النار بالليل ليهتدي إليه الناس، يهتدي إليهم الناس، فيضيفهم، يهتدي إليهم عابر السبيل، يهتدي إليهم سائر الليل، وهذه العادة إلى الآن يتورثها أهل البادية بالليل يشعلون النار حتى يأنس بهم الضيف أو سائر أو السائر أو عابر الطريق. ليأتيهم فيطعم عندهم ويأتنسوا به ويؤنسهم آنسا ظن ان على هذه النار عائلة, عائلة. عوائل بلدة إني آنس نارا لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هلاء هلأ. وقال لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون يعني تستدفئون وذهب إلى النار وهناك جاءه النداء ترتيب عجيب يا إخوة هذا هو ترتيب القرآن هذا ما عودنا عليه القرآن وهل أتاك نعم أتاه النداء أتته الرسالة من رب الأرض والسماء كلمه الله تكليما وجعله نبيا ورسولا وكلفه بالذهاب, بالذهاب إلى فرعون ليرسل معه بني إسرائيل فلما أتاها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 الله على هذه الآية الله على هذه الآية فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم جاءه الأمر بالذهاب إلى فرعون رسولا في مهمة محددة في مهمة محددة ان ينف ان ينقذ بني اسرائيل من ابتهاد فرعون وان يسمح به لهم بالخروج من مصر وتحرك موسى لمهمته هذه المهمة الاولى والوحيدة التي ذهب بها موسى الى مصر ان يرجع ببني اسرائيل أن يخرج بني إسرائيل من مصر. تحرك لتنفيذ هذه المهمة، ومعه ربنا يسمع ويرى، وأعطاه أبين آية لهذه المهمة. أعطاه العصا، أعطاه العصا التي تحولت إلى حيه أعطاه الله آيتين. العصا وإدخال اليد العصا وإدخال اليد، أن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لكن موسى خاف من المهمة لأنه سيواجه من سيواجه فرعون أنمر ربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين ألم ربك تينا وليدا، ولبثت تينا من عمرك سنين؟ خاف من من رباه مهمة شاقة مهمة شاقة فيأتيه النداء يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين روح أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين من بطش فرعون وكيده ومن الامنين من هذا السعدان الذي تحمله في يدك العصا، ومن الامنين يوم الفزع الاكبر ويطلب موسى يطلب من ربه ان يشد عضبه باخيه فيعطيه الله ما طلب يقول تعالى فأتي يا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل وقال فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وقال وجاءهم رسول كريم أن الله اسمع وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين كريم أمين هذه صفة الله في أنبيائه ورسله وهو غضب عليه و... والله يرسل رسول يغضب عليه رسول يكفر ويا إخوة المو... يعني المرسول على قدر من أرسله المرسول على قدر من أرسله لا اله الا الله لا اله الا الله اراد الله ان يرفع عن بني اسرائيل البلاء المبين فارسل اليهم موسى وهارون ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الارض موسى في مواجهه فرعون في مواجهه المتكبر الطاغيه واسمع الى كبريائه من موسى موسى ومعه اخاه في مواجهة ذلك الطاغية الجبار الذي قال انا ربكم الاعلى اعلى الطاغية الجبار الذي قال اليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تنصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يدين موسى في مواجهه فرعون يا ايها الملا انظر الى كبرياء فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين اسمع إلى ما كتبه الآية التي كتبها الأخ المهندس مصطفى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ألين سليم لكم مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يفتخر بملك الله يفتخر بما لا يملك واسمع اسمع إخوة الاحباب يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوخذ لي يا على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب أنت ماذا رأيت منهما حتى تقول ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءه وما كيد الكافرين إلا في ضلال إخوة الاحباب تأمل تأمل واسمع وأرعني سمعك لأن الكفر ملة واحدة والطغاة طغاه في كل زمان ومكان لسانهم واحد وكلامهم واحد يقول الله عز وجل فلما جاءهم بالحق يعني لما جاء موسى بالحق من عند الله قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه المفروض يا أحباب قالوا اقتلوا موسى الذين آمنوا معه ما ذنب النساء استحيوا نساءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا موسى لكن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه لإضعاف إضعاف الداعي يا إخوة الأحباب إضعاف المتصدر للحق إن أصعب شيء في نفس المتصدر للحق أن يأتي يا أهل الباطل فيؤذي أتباعه وهو يسلم من الأذى وقع يؤثر ويفتت عضد الداعي الحق ان يسلم ويفتل الاتبع ان تسلم نساء الداعية وتستحيا نساء الأتباع تفتت عدد كل من تصدى لامر الله من توجه للناس بأمر الله ودعوته فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكدر لا يؤمن بيوم الحساب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ما يضحككم آيات بينات من عند رب الأرض والسماوات تضحككم فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون إلى أن قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي افلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وهذه المصيبة فاستخف قومه فأطاعوا هذه المصيبة فاستخف قومه ف أطاعوه. قوم من قوم موسى الذي جاء من أجلهم قومه فأطاعوه وقوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وتظهر في قصة موسى شخصيات قارون وقصة قارون إخوة الأحباب العجب أنها لم ترد في التوراة <تصفيق> قارون إخوة الأحباب كان من قوم موسى من بني إسرائيل فطغاه المال فتكبر وتجبر فانتسب إلى قوم فرعون وكان يعذب قومه الأصل كان أداة تعذيب لقومه الذين هم في الأصل كما قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى إن قارون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 إن الله لا يحب المفسدين قال إنما اوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي يعني أتى على علم لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته اسمع اخوه الاسباب قارون يخرج على قومه في الزينة والمفاتيح ويمتحن اهل العلم ومحب الدنيا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون <تصفيق> انظر اخي الحبيب فريق محب للدنيا فريق يبتغي وجه الله أهل العلم يا إخوة فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وما يدريك وما يدريك لا إله إلا الله يا إله إلا الله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 لا يفقه الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الشخصية الثانية التي ظهرت هامان هامان وهامان إخوة الأخباب هو وزير فرعون وهو يده التي يرتش بها ورجله التي يمشي بها وعقله الذي يفكر به وهو أحد المفسدين وهو أحد المفسدين ولذلك يقول رب العالمين ونريد أن نمن على الذين الصدعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم وقال فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقال يا أيها البلأ ما علمت لكم من إله غيري لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا وقال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقال ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلعل سائل يسال هل فرعون جاء له هل موسى جاء لهؤلاء فقط هل موسى جاء لهؤلاء فقط ورا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون الى فرعون وهامان وقارون إلى فرعون وهامانا وقارون هل جاء لهؤلاء فقط انما كل واحد يمثل من خلفه فالناس على دين ملوك الناس على دين ملوكهم لم يذكر الناس اخت الكريمة الفاضلة امنيات لم يذكر الناس لان الناس على دين ملوك كما تكونوا يولى عليكم فالخطاب للحاكم لقائد الجيش للجيش هو كتاب الشعب لان هذه اداه القوه هذه اداه القوة فكل كلمه في القران الكريم لها مدلول فانتبهوا ليدبروا اياته ثالث الشخصيات سحره فرعون ومن سحره فرعون اخوه الاحباب يتبين لك الايمان اذا خالط شغاف القلوب بالنظر الى قصه فرعون فرى كيف ان هذا الايمان يحول المستحيل ممكنا ويتبين لك اذا تملك الايمان في القلوب اصبح لا فائد ليس للجسد فائده انما الاصل في القلب هذه المهمه خلني وقومي فارسل معي بني اسرائيل فرعون يقول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 يعني أصبح الآن فرعون واعظ لبني إسرائيل الذين كان يسومهم سوء العداد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يتوجه الآن للخطاب لقوم موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم انظر إلى الخبث انظر إلى الخبث إخوة الأحباب يخرجكم من أرضكم منذ متى كانت لبني إسرائيل ارض في مصر وأنت تقول أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي الآن تقول يريد أن يخلصك لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلبيس ادري للتغاء عندما يلبسون على الناس عندما يلبسون على الناس ولذلك الله عز وجل من يتكلم في قصة بني إسرائيل يقول ماذا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون اعظم مصيبة الداعية اخي المهندس مصطفى تنبيس الحق بالباطل فيظهر الباطل في صورة حق والدلال في صورة هدى والناس على دين الملوك فما لبالك بالعلماء ولا تنبيس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون يقول فرعون هنا فرعون يقول يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أصبح الآن بلي إسرائيل أهل مشهورة الآن أهل مشهورة الآن أهل مشهورة أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين وبعث في المدائن حاشرين وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عالي أصبح يشير الآن يشير الآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واسم أخي الحبيب ما إله إلا الله وجاءت سحره فرعون نادى في, أهل في جميع مناطق مصر بإقداب قدوم السحرة من كان له علم في السحر وجاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالدين أهل دنيا آنو أنت الآن أمام أإن لنا أجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يعني إن غلبنا لنا أجر قال نعم وإنكم لمن المقربين الآن ضمنوا القربة السكن في قصور فرعون والنعيم المقيم والمتاع الدائم في هذه الدنيا ضمنوا فخلنا وموسى بدأ يتوجهون إلى موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله <تصفيق> قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا موسى يقول ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وإسمع القرآن قلنا لابد أن تكلم آيات القرآن إذا كنت مع آيات القرآن لابد أن تتتبر عندما يقول الله عز وجل وجاءوا بسحر عظيم يعني لا له من سحر يعني لا له من سحر إخوة الأحباب سحر عظيم الله يصفه سحر عظيم يعني سحر المؤمن بموسى يخاف, أن يخاف من هزيمة موسى لقوة هذا السحر والله, والله عشر إلى ذلك فقال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك خاف موسى لهذا السحر العظيم الرهيب خاف أن ينهزم رغم أنه رأى عصاه رأى عصاه وإياه حية تسعة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوقع عليها وأش بها على غنمي ولي فيها مهار اخرى قال ألقها يا موسى فألقى هفيتها هي حية تسعة قال خذها ولا تخاف خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى خذها ولا تخاف لكن هنا خاف الله أعطاه الأمان هناك قلت مئنان لكن لما وقف في الموقف خاف لما خاف خاف أن يهزم فتهزم الدعوة, تهزم الدعوة. لأن الله عز وجل سماها واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم واذا قال الله عز وجل شيء عظيم يعني لا تتخيل عظمته لا تتخيل عظمته لكن اتى النصر والظفر والغلبة لمن توكل على الله واوحينا الى موسى ان ألقي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق لا اله الا الله وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين غلبوا هنالك انقلبوا صاغرين يا أجمل النصر يا أحلى نصر الله عز وجل يا فرحة المؤمنين في هذا الوقت العظيم يا فرحة المؤمنين في هذا الوقت العظيم اسمع أخي الحبيب فوقع الحق وبطل, وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أين الذين سألوا موسى المتاع والدنيا أإن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين اين السحره سحره فرعون الذين كانوا يسالون الاجر ائن لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين انظر الى جلاله هذا المنظر انظر الى رهبه هذا المنظر انظر الى الايمان وهو يتملك شغاف القلوب انظر الى الحق وهو يسيطر على النفوس انظر إلى سحرة فرعون وهو تعلم بسرعون وألقي السحرة ساجدين برب العالمين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون عندما رأوا الحق بأعينهم أنما جاءوا من السحر ليكون نصرا لإفكهم وباطلهم اذا بهم أمام صدق الحق وبيان الحق ينطقون بالحق ويدعون إلى الحق ويستعذبون الموت في سبيل الحق وألقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لقد كعز في نفوسهم من أن يؤثروا على أيهينة فرعون ومتاعه والقرب منه ويا له من مشهد يا له من مشهد رهيب رفيع إنسان إخوة الأحباب يا له من مشهد حينما يحول الايمان السحرة الفجره إلى أطهات بررة في لحظة عين ويا فضيحة فرعون يوم الزينة والناس ضحى لكن لا بد من اسكات الناس عند علو الحجة والبيان وظهور الحق عندها يظهر سلاح الجبابرة يظهر سلاح العتاة أعداء الحق في كل زمان ومكان عندما يظهر الحق الذي اسجد سحرة فرعون لله عندما يظهر الحق إخوة الأحباب السباع التي يمتاز بها كل طاغية لئيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم وهذا الإيمان يحتاج إلى, إذاء إلى إذن أيها الخبيث. الحمد لله أن الإيمان في القلوب إذن من البشر آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فعلا إخوة الأحباب فعلا إخوة الأحباب عندما تبشر يعني عندما تبصر لا اقل تلتمس العذر لفرعون فرعون أتى بهؤلاء السحرة وهم أحمى الناس لدينه واوفى الناس لدعوة فرعون إذا هم ينعدلون عفوا إذا هم ينعدلون في لحظة عين يلتمسون الحق ويؤمنون بالحق ولا يخافون قل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أنتوا أيها الصحرة جئتم تلعبوا علي أنتم وموسى وفعلا مشهد مشهد يتخبط فيه كل من شاهده من أهل الكفر والضلال لا, لا إله إلا الله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فلا فلسوف تعلمون سوف تعلمون لغة السباع لغة السباع يؤلمها فرعون كما يؤلمها كل فرعون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ويأتي يأتي رد المؤمن الواثق بالله الذي لا يخاف إلا الله قالوا إن قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لا اله الا الله ربنا افرغ علينا صبرا بتحمل العذاب بتحمل العذاب وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين <تصفيق> واسمع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 لا تفتروا على الله كذبا فيسكتكم بعذاب وقد خاض من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم فإذا فإذا, فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم السحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وهنا يفتصرق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 قلنا القرآن الكريم ثلث القرآن الكريم لموسى فلا تملوا من سماع هذه القصة الطيبة المباركة بعد أن أسمعنا الأخ الدكتور الطيب المبارك الدكتور تيتو نور الدين ويسأل الله عز وجل أن يجعله نورا للدين يجعل في سمعه نورا وفي بصره نورا وأن يحفظه ويحفظكم من بين أيديه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يغتال من تحته قصة موسى والعبد الصالح قصة موسى والعبد الصالح الذي هو الخضر وهي قصة وردت في صورة الكهف قصة وردت حي الله الأخ المدس حي الله أخ المدس الحبيب الكريم قصة وردت في صورة الكهف واسمع إلى هذه القصة أخرج ابن كثير في تفسيره من حديث ابن عباس عن أبي... عن أبي بن كعب صحابي عن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل ذات يوم فسأل أي الناس أعلم أو سئل أي الناس أعلم فقال موسى أنا فعتب الله عليه ذلك إذ لم يقل الله أعلم فأوصى إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فاحمل معك مكتل فيه حوت فحيثما فقدت الحوت فثمه واسمع إلى هذه القصة من كتاب الله واذ قال موسى لفتاح وإذ قال موسى لفتاح لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صرم فلما جاوزا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 فارتد على آثارهما قصص كنا نبغي كنا البغي تأتي بمعنيين نبغي بمعنى الظلم البغي بمعنى الظلم ونبغي يعني نريد وهنا تأتي وهنا معناها الإرادة هذا ما كنا نريده قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصص فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى انظر إلى أدب قال انظر إلى أدب موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا الله نعمل أدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا قال إنك لم تستطيع معي صبرة لعل سائد يسأل كيف كيف يقول العبد الصالح لموسى انك لن تستطيع معي الصبره وازاي لا يصبر موسى اما قلنا لكم قبل ان موسى لا يمكن له ان يسكت على ظلم ولا ضيم ابدا موسى عنده من المروءه والشهامه ما تجعله لا يسكت على ظلم فقول العبد الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا لإلمه أن موسى لا يرضى عن ظلم فيما يراه هو وكل الآيات التي رآها موسى مع هذا العبد الصالح تدور حول هذا تدور حول هذا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا يقول فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها هذا الشكل هشكل ظلم هذا الشكل هشكل ظلم انت راتب سفينه تخرجها ليه؟ ليه؟ قلنا لا يشكت على ظلم فانطلق ها وكيف تصبر على ما لم به خبرة؟ هو وراه ظلم في ظهر له لانه لم به خبرة لم به علمه خلاصني اتبعتني اتفقا تدخلني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احبط لك منه ذكرى فانطلق حتى إذا ركب في السفينه خرقها شكل ظلم هذا شكل ظلم هذا في مظهره قرع خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما ظهر لك أن خرق السفين ظلم قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسره فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله هذا ظلم آخر كمان فلم يسكت قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكره لا إله إلا الله إذن لم يسكت ما هو تعجل في طلب العلم يا إخوة افهو الله يحفظكم ليس تعجل في طلب العلم ليس تعجل في طلب العلم إنما الخضر يعلم أن موسى لا يسكت على ظلم فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت بقد بلغت من لدني عذرا خلص التفهم يعني دي أخر حاجة وكما قال يعني رحم الله أخي موسى لو أنه صبر رحم الله أخي موسى لو أنه صبر قال الحبيب عليه الصلاة والسلام فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأذوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لك تخذت عليه اجرا انت كيف تبني البيت هذا واحنا من ميتين جوع وما احد فيهم بيضيفنا خلاص العهد ياتي قال هذا فراق بيني وبينك سانبك بتاويلي ما لم تستطع عليه صبرا وبدا يبين له اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا هذا السبب انا اخرقتها ليس لاغراق اهلها انما كان بعد شوية بعد قليل ملك ياخذ السفن بالغصب فاردت ان اجعل فيها عيب حتى يتركها وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا <تصفيق> يعني دول هذا كافر وابوه مؤمنين يعني ممكن يقتلهما فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه ربنا يرزقهم بخير منه يريحهم ويهدئ بالهم ويكون من الصالحين زكاةا واقرب رحمة يعني اقرب مودة بهما واوصل صلة بهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا اسمع, اسمع هذه يا إخوة ما في الآيات اللي, سابقة اللي سبقت كان يقول فأردنا فأردنا أن يبدلهما فأردت أن أعيبها هنا فأراد ربك قالوا صلاح الاباء, ينفع صلاح الاباء ينفع الابناء وقال اهل التفسير ابوهما صالحا يعني جندهم السابع فتولى الله عز وجل امر هذين الغلامين فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا موسى يخرج من بني إسرائيل من ما أدري يا إخوة هل يعني تعبتم ويكفي إلى هذا الحد وكفى ولا يا إخوة هل يعني تعبتم ونكتفي إلى هذا القبر ولا ماذا يعني نسمع الدكتورنا الدكتورنا الدكتور تيتو الدكتور الدكتور الدكتور هو معنى الآن نزل النصوص والله أسأل الله أن يحفظه ويحفظكم جميعا أخي أحمد الله يصير أمرك أخي أحمد لا أقدر أنا يعني لأنه حي هذه آخر ليلة في يعني نكتفي بمسك آخر الدكتور تيتو معي الله يحفظك أكمل طيب طيب بيد الله وجهك وجه الحاضرين أخي أحمد والسامعين وصلى الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات الأخ تيتو والأخ القائمين والأخ السامعين والحاضرين وموازيننا جميعا الله يبارك فيكم الله يحفظكم أخي فارس الله يجعلك فارس لهذا الدين طيب حي الله ابن بديس أهلا, أهلاً ابن بديس زمان ابن بديس يصر الله عمرك وغفر ذنبك وإصره لك كل صعب يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فإن الهوى فتان في كل يوم الله اصطرنا وإياكم على أي حال يا نفس توبي موسى يخرج ومعه بني إسرائيل من مصر أيها والله يقول تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين قصة أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وخرجوا وخرجوا بالليل أحس بهم فرعون ومن معه فأتبعوهم مشرقين يعني الليل كله يمشون فلما شرقت الشمس واستيقظ فرعون وقوم فرعون ما وجدوا قوم بني اسرائيل ما وجدوا موسى ولا بني اسرائيل فاتبعوهم. حشد فرعون الجنود وصاروا خلف موسى ومن معه فلما طواء الجمعان كمعان مرسى نعم مع الشروق كم عانى موسى من هؤلاء كم عانى موسى من هؤلاء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني يعني استعينوا بالله استهدوا بالله استعينوا بالله ما لكم أنا رأيتم أرأت صحرة أرأيتم صحرة فرعونهم يؤمنون ما لكم يا يهود ما لكم يا يهود عندما تروا فرعون وجنود فرعون وقوم فرعون يصيبكم الهلع والخوف لأن الله عز وجل قال وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الناس على حَيَاةٍ أي حياة؟ حياة ذل حياة وما ظهر هؤلاء الخنازير وأحفاد الخنازير وما ظهر راية التلحيد إلا لما نكست راية التوحيد إلا لما نكست راية التوحيد والما رضيت امه النبينا الامين عليه الصلاه والسلام بالهدوء وسنن الله لا تحادي استقبل الله عز وجل استقبل الله عز وجل لا اله الا الله لا مما لمدركون قال قال, قال قال كلا ان معي ربي سيهدين ما لكم كلا ان معي ربي سيهدين فجاء الفرج, جاء الفرج, جاء الفرج فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر قمة التوكل والإناذ أخي فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلك فكان كل فرق كالطود العظيم وين ما أعظم مهمت هذه العصا والله مهمه عظيم هذه العصا فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلثنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين فرعون يؤمن لكن بعد فوات الأوان فرعون يؤمن لكن بعد فوات الأوان وجوزنا ببني إسرائيل البحر يدخل موسى وبني إسرائيل في البحر في الأرض اليبس في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى مثل موسى وبني إسرائيل في البحر في الطريق اليبس التي ضرب العصى وأتبعه فرعون وجنوده موسى تجاوز مع بني إسرائيل إلى الجهة الأخرى موسى تجاوز إلى الجهة الأخرى أيها هذه الآية هذه الآية سورة يونس موسى تجاوز إلى الآية الأخرى وانطبق البحر على فرعون ومن معه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله وانظر اخوتي الاحباب لم ينطق حتى الشهاده ما قال امنت انه لا اله الا الله مع التعاسه مع التعاثى والخيابه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين آل آن وقد عصيت قبل آل آن وقد عصيت قبل آل, وقد, عصيت قبل؟ آل وقد ظهر الحق آل وقد ظهرت لك قدرة الله آل تؤمن بالله هل ينفعك إيمان آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فكان توبيخ ولوم لا إله, لا اله الا الله وبني اسرائيل في سيناء يخرج بني اسرائيل وموسى من مصر الى سيناء اخوتي الاحباب من اعتاد الذل عاش عليه ومن اعتاد النجاسه لا يتطهر ومن اعتاد السب والشتم واللعن لن يعود كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون الا من رحم ربك الذي يعفر جبهته للسجود للبشر والصنم لا يعلو ابدا والذي اعتاد حياه الذل والتسخير واستحياء النساء وقتل الرجال لا ترفع له راس واسمع اخوه الاحباب, الاحباب. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فانظر الان الى سيناء بمجرد ان خرجوا الى سيناء اسمع. اسمع الى اهل الذل وجوذنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا إله إلا الله وجوذنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم عبروا البحر وجدوا قوم في سناء يعبدون الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا إله إلا الله نفوس اعتادت الدل نفوس اعتادت أن لا تسجد لله نفوس اعتادت السجود للبشر والحجر والنفوس اعتادت على المسخرة والتزخير والسحياء النساء لا زالت أرجلهم مبتلة أقدامهم مبتلة بماء البحر ولا زال مشهد تبارك فرعون وقوم فرعون في أعينهم ولا زالت ضربه العصا التي تشق البحر في أعينهم آية ما أعظمها ولا زالوا يرون صراع موس... فرعون وهو في البحر في الغرق يصارع الغرق وهم يرون نجاتهم أتوا على قوم يعكفون على عصمان لهم لا إله إلا الله قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أغير الله أبغيكم إلها أنتم ما تستحون ولزالت الآيات على أمام عينكم بعد أن كنتم تفجدون لفرعون ويتأوى و... ألا يعني سبحان الله سبحان الله أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين لا إله إلا الله خفصة وتتوالى الخفصة ويتوالى الأذى يعني بعد أن كان فرعون هو الذي يؤذيهم أصبحوا هم يؤذون موسى بعد أن كان فرعون هو المؤذي لهم وهامان وقارون أصبحوا تقمص نفس الشخصية فرحون لكنهم يؤذوا موسى إخفت فجعلهم يطلب يطلبون من موسى أن يروا الله جهرا لا حول ولا قوة إلا بالله هذه نفوس اليهود يا إخوة هذه نفوس اليهود هذه نفوس اليهود اللي كل يوم الثاني في سلامه وسلامه خيار استراتيجي وآبي آبي لما ينزلق في موضيع من الانتخابات ويطلعوا حاكم جديد رئيس وزراء جديد ويبدأ من الاول والامة ما اشيه ملا مما امت مين ام ايشيه ما في الدين الامة اشيه ما في الدين الامة امة هي فاضية الامة من شهواتها وشبهاتها مش فاضية الامة مشغولة لكن مشغولة عن الله لا مشغولة بالله لا اله الا الى اسمع يا اخوة لن نؤمن لك ما رأيتم الايات ما رأيتم العصر موسى ما رأيتم إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي سيهدي ما رأيتم البحر كل البحر ينفرق البحر الأحمر ينفرق فكان كل فرق كالطوت كالجبل العظيم ما رأيتم نجادكم ما رأيتم غرق فرعون لن نؤمن لك حتى مر الله جهرة لن لك حتى مر الله جهرة خزيتم خزيتم فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء لا إله إلا الله فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره. فأخذتهم الصائقة بظلمه. يطلبون من موسى الماء من البحر من الجبال كم عال منهم موسى يطلبون من موسى الماء من الجبال واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة, الحجره فانفجرت منه 12 عينا علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وما أعظم. وما اعظم العصا العصا هي واذا استقى موسى بقول فقل الْحَجَرَ بعصا كالحجر اضرب بعصا كالحجر وظائف العصى تؤدي وظائف مختلفة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عَلَيْهَا اتوكأ عليها واشبع على, علي, على غنمي ولي فيها مال ارب اخرى قال القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تحولها الى جند من جنودك تحولت العصى الى حية العصا كانت إيمان كانت سبباً في ايمان الصحراء العصا شقت البحر الى إلى قسمين فرقين العصا حولت الحجر الأصم الى عيون ماء الى عيون ماء فيقارن الله عز وجل بين ليونة الحجر وقصف قلوب هؤلاء القوم مفارقة هائلة بين ليونة الحجر فانفجر منه الماء وقسوة قلوب بني إسرائيل التي لم تتأثر لا بالهدى ولا بالموعظه ولا بالبينات وفعلا إخوة الأحباب أخذ تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه ومعلمون ماء يعني حجر يخرج منه الماء وقلوب قاسية لا تتأثر بموعظه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 وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله بنو اسرائيل يطلبون من موسى تنويع الطعام لن نصبر على طعام واحد نفوس يا اخوه واخذه على الله عالدناءه لا حول ولا قوه الا بالله يعني تقرا في قصه اليهود لا تشبع ولا تمل وما اعظم فضيحه القران لهم ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها عايزين فول <تصفيق> لا, لا قوة إلا بالله من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها المن مش عجبهم والسلوى من منها السلوى هي صمغ جميل حلو أشد حلاوه من العسل والمن طائر كالحجلة يذبح ينزلهم الطائرة عند غيطة عندهم يذبحوا ويأكلوا يأكلوا من الطيور ويأكلوا من السلوى لكن مش عاجبهم عاديين يأكلوا بصل يسرحة ولا ولا قتل عاديين يأكلوا بصل قالوا يا موسى لنصدر على طعام واحد انت هتأكلنا طيور طيور ومنه سلوى ايه يعني احنا مش ياخدين على الكلام ده احنا واخدين على الصخرة واخدين على انه فرعون يسخرنا ويدنا فتاة الطعام ونلحص في النهاية نعالة يقول يرمرم من فتاك الغرب قوتا مش على تيه ويلحص ايه من نعالة هم خدوا على هذه على خدوا على العمالة والدياتة والخسة لن نصبر على طعام واحد. فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها أسلم في القوليات دكتور فيتو عن عنذين بقليات من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لا تكتبلون الذي هو أدنى بالذي هو الخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم خلي بالك هنا ليست مصر هي نصر اهبطوا مصرا ليست هي مصر المقصودة لأن مصر لا تنون اهبطوا مصرا لا تنون يعني بلدا كما قال أخونا الله يحفظه الانتيكوبتك اهبطوا اي مصر اي بلد فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغض من الله لا, الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بني اسرائيل الذين اعتادوا ان تعطر وجوههم لفرعون واقدام فرعون بني اسرائيل الذين اعتادوا للسجود للبشر والحجر والذل والاستكانه يعبدون العجل. يعبدون العجل. نعم لانها علم كما قال حب ربي. في غيبة موسى جاء رجل مفتن منهم اسم السامري. الذي يعني يقول قال عرض لنا الدكتور تيتو الله يحفظ والمسلمين. أن الله عز وجل أمره بسرقة أمره بسرقة حلي بن النساء والجيران ويجمعها جمع الزين والحلي فأخرج منها عجلا جسدا له خوار فقال يا بني إسرائيل هذا هو إلهكم وإله موسى يعني هذا ربكم رب موسى سبحان الله كم فائد منهم نبي الله موسى نفوس اخذت على الذل ومن اعتاد الذل لا يزب طافوا حول الاجل يا إخوة. يصفقون ويصيحون رجال ونساء يعبدونه ويتخذونه اله من دون الله وهارون ينهاهم هارون ينهاهم لكن لا يملك لهم شيء افلا يرون الا لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهكذا يقول هارون لهم واتخذ قوم موسى من حليهم, من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يلهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين لكن الله اخبر, مو أخبر موسى بما, بما, فعل بني قوم بني إسرائيل بما فعل بني اسرائيل فغضب واسمع ولما رجع موسى الى قومه غضبانا اسيفا قال بئسنا خلفتموني من بعدي دي سنة خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح، وأخذ برأس أخيه يجره إلي وهناك يقول لا تأخذ بلحيتي ولا براسي هذا دليل يا إخوة أن اللحية كانت جدودة في الإسلام وقبل الإسلام فهي العلم المفارقه بين الذكر والأنثى اللحية شعر اللحية شعر اللحية ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول والذي زين النساء والذي زين الرجال بلحاها وزين النساء بالذوائب هارون يقول يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولم ترقب قولي هنا وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم وزوائب يعني يعني الجدايل اهل الجزيره يسموها جدايل هنا اظن الضفائر الاهل عندي يقولوا لي الضفيره الضفيره الضفيره الزوائب عن الضفائر الضفيرتين اللي بتدخلها المراه الفلاحه والصعيديه وما اجملها في ال اذا تزي يعني اذا عملتها المراه لزوجها جميله تكون يفعلها يعني نساء الجزيرة هناك خاصة في جنوب السعودية في مناطق أبها التي نعيش فيها يعني نسائنا هناك يقلد نساء يعني نساء الـ كما قال حديث عمر بن الخطاب كنا في مكة نغلب نسائنا فعشرنا قوما تغلبهم نساء أم فطفق نسائنا فطفق نسائنا يتعلمن من نسائهم وصلى الله أن يستر نواياكم الذوائب هي الجدائل هي الدفاير على أي حال لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال وأخذ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم وشوف لفظة المحنة والمحبة استعملها هارون لما وجد الغضب تملك فلما أخذ موسى الغضب ألقى الألواح نسخة في نسخة يهدى وهناك يقول فلما سكت عن موسى الغضب لما لما كان يتملك موسى كان يغضب موسى عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والسلام قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الاعداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله انظر انظر إلى الأدب الجميل انظر إلى استعطاف هارون لموسى انظر إلى هذا الأدب الرفيع بين الاثنين قال نعم فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين يجعل موسى فورا يهود قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحم بمجرد ان خطبه هذا الخطاب اللطيف الجميل الذي فيه الرحمة واللطف والجمال هي ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بالاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله. الله. بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة وكسطة البقرة أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف من قتله فأخبروا موسى فطلب منهم ذبح بقرة طيب ذبح بقرة يعني يعني اذبح بقرة بقرة اي بقرة اي بقرة تذبحها لكن اسمع ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ويقال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوة قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فتستهزئ بينه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 إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادراؤتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بأضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون وكنت شرعت إخوة الأحباب يعني في الآيات التي تتكلم في نهايتها بعدم العقل لعلكم تعقلين يعني أنتم غير عقلاء فأسى الله أزجل أن يسر لنا لحق يعني في لقاء نتكلم فيه عن الآيات التي تتكلم يتكلم فيها رب الأرض والسماء في قوم فيقول في نهاياته أفلا تعقلون لعلكم تعقلون يعني لبيان ذهاب العقل منهم وهما هؤلاء اليهود بني إسرائيل بني إسرائيل يؤذون موسى ويعيبون عليه حياءه آذوه آذوه آذوه عند فرعون لما قالوا أرجه أخاه اذوه وهم في طريقه إلى البحر لما قالوا إنا لمدركون آذوه وهم خارجون من البحر اجعل لنا إلها آذوه وهم في سيناء بسؤالهم للطعام وعبادتهم للعجل، وأذوه في طعام وشرابهم، وأذوه في مخاطبة وتنفيذ أوامره، ولذلك كان يقول: يا قوم لما تؤذونني، وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. يا قوم لما تؤذونني، وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. ولذا نهانا قومنا عن إذاعي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، لا ت... تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان بني إسرائيل يجبنون عن دخول الأرض المقدسة بني إسرائيل بني إسرائيل يخافون ويجبنون عند اللقاء لكن بعد اللقاء خارج اللقاء تجدهم أسود ألسنة ليه؟ لأن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل, من ال... إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة هذه صفتهم لما طلب منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة وشجعهم على ذلك رجلان مما يخافون الله رفضوا أبوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً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 فإذا خرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها وشو في الخصة فاذهب أنت وربك فقاتله جمعي يقصروا المصاري يقول لك وليش وليه ربنا يطلب منكم القتال ما تي القاتل عندنا القاتل هو عندنا اذهب أنت وائل الكفر من لا واحد اذهب أنت وربك الثقاتلة إن ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وينكثفي بهذا القبر إخوة الأحباب فنحن الآن أوشكنا على الساعة الثانية، ويعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين والسامعين المباركين، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون الخير الحق، فيتبعون أحسنه. اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا. اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا. اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا. الذين حضروا معنا اللهم بارك فيهم يا أرحم الراحمين وفي ذرياتهم اللهم بارك في إخواننا واحفظهم من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم بارك في إخواتنا اللهم من كانت غير متزوجة فاجزقها بزوج صالح يعفها في دنياها ويكون سببا في دخولها الجنة ومن كانت متزوجة اللهم بارك لها في زوجها وولدها وأهلها ومالها يا أرحم الراحمين بارك الله في الأخ الكريم الدكتور تيتو الذي أعطاني هذه الفرصة الواسعة أن أتكلم في حضرته وقد قلت لكم فيما سبق أني والله ويعلم الله كنت أدخل من أكثر من ثلاث سنوات في الغرفة الأم ومن عادتي إذا دخلت في غرف لا تعرفني أسكت وكما أقول لكم يا إخوة الغرفة الثاني لا أحد يعرفني يعني أنا ما ما أعطيت اللاقة هناك أبداً لكن أجلس بينهم ويعني دون كلام كنت أسمع الدكتور تيتو وهو يناظر ويشهد الله يعني كم تمنيت أن أرى هذا الرجل ولذلك لما اختاروني الإطخ والكرام الأخ فوزي والأخ شريكا لي في الحوار خاصة أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم والله سعدت سعادة ما يعلمها إلا الله عز وجل وتخيلت أني بيني وبينه إذا تنتد من المكان الذي أنا فيه إلى المكان الذي هو فيه فهو أخ كريم تربى في بيت أزهري كريم مبارك طيب أسأل الله أن يحفظه في الغربة وأن يحمي عليه دينه هناك وأن يحفظه من كل شر وسوء وأن يضغط إليهم فواحش أسأل الله أن يبارك في الإخوة جميعا الأخ الصارم البتار والأخ حبيب الرحمن والأخ الدبتور ناصر والأخ الرايق والأخ مهندس محمد وجميع الإخوة الكرام والأخ الكريم أنتي كوبتيك وجميع الإخوة سأل الله أن يبارك فيكم جميعا كما يعني أدعو للأخ رسام سأل الله أن يبارك فيه الذي يعني كان سببا هو الذي بنى هذه الغرفة وهيأها وهيأ يعني للإخوة الوجود فيها وسأل الله أن يبارك في كل من وجد فيها وأقول لكم إخوة الأحباب لا تتركوا هذه الغرفة وتكثروا من الغياب والخطاب موجه للأخت الكريمة الطيبه المباركة وأنت أحب ربي أنت على أولهم أسأل الله عز أن يحفظك وأنت والإخوة والاخوات بارك فيكم لا تطيل الغيب إخوة الأحباب والمهندس مصطفى والجميع فارس الإسلام أسأل الله عز وجل أن يجعلك فارسا لهذا الدين بل قبل سرجت اللجم فارس الإسلام الخيول ربطت وسرجت اللجم وليس لها من فارس اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا وهذه الحلقة الأخيرة في مقارنة بين أنبياء الله ورسله في الكتاب الكريم والكتب المقدسة والحوار سيستمر كل ثلاثاء بإذن الله عز وجل مع إخوة كرام مباركين بارك الله في الأخوة سلام الإخوة جميعا وسأل الله عز وجل أن يطيب وجود وجودكم وخاطركم هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البث مسلم